ولو كره المشركون فصلىوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ويقول الله تبارك وتعالى واامر اهلك بالصلاه واستبر عليها واستبر عليها الاولاد من زينه الحياه الدنيا يقول الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا وانه لمن المؤسف ان يرى في مجتمعات المسلمين اباء وامهات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 بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه ما مدى تجاوبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما فيما يتعلق بالاولاد ومن يعيشون معنا في البيوت تجاه هذه الشعيره العظيمه اي خير يا عباد الله منتظر من امه لا يصلي اكثر شبابها واي سعاده للوالدين بابناء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 يشارك في هذه المسؤوليه عده اطراف لكن من اهم هذه الاطراف بل هو اهمها الوالدان ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته الحديث في الصحيحين وروى الامام احمد عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال مُروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين 7 سنين يؤمر وقال صلى الله عليه وسلم ما ضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين الامر بالضرب في الاسلام ليس امرا عاديا ابحث يا اخي المسلم في الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كم ستجد من الاحاديث التي تؤمر فيها بمد يدك تضرب ولو كان الضرب لصبي صغير لن تجد احاديث الضرب الا ما ندر ومنها حديث الصلاه ولولا اهميتها ما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم المشفق الرحيم بضرب الطفل الذي لم يبلغ سن الحلم الا لانه عليه الصلاه والسلام يعلم ان هذه المشقه المغنونه وهي فيها مشقه الضرب فيه شيء من المشقه ولا شك ان الضرب مفسر فهو الضرب غير المبرح الضرب الذي لا يكسر عظما ولا يجرح انما هو ضرب تاديب مع ما فيه من المشقه هذا والله ان فيه رحمه بالطفل لان الطفل اذا بلغ سنه التكليف وهو لا يصلي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 عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عباد الله من السابعة إلى العاشرة هذه ثلاث سنوات لو داوم الوالدان المسلمان على أمر الأبناء بالصلاة خلال ثلاث سنوات وتعاهدوهم دون غرب ودون عنف لأن هذه الثلاث سنوات ليس لك حتى أن تضرب فقد تامر مروهم فقط ثلاث سنوات ايام الاختبارات الاب والام صباح مساء ذاكروا يا اولاد على الطعام وقبل الطعام وبعده ولو خرج لحظه من بيته قالوا اين ستذهب والمذاكره اذا هناك قدره على المتابعه وهناك قدره على الاهتمام لكنها للدنيا مع الاسف الشديد كثير من اهل الصلاه واهل الصلاح لا يحسنون هذه الاشياء لماذا ان الامر خطير يا عباد الله ان اهمال هذا النشب امر نذوق الان مرارته ولا يدرى في المستقبل كيف سنكون اذا وصل بنا الحال الى ما يتوقع نسال الله العافيه ثلاث سنوات حث وترغيب ومتابعه كيف ترى كيف سيكون حال هذا الصبي صبي فطرته اصلا فطره اسلاميه فطره نقيه فطره تصعد الى ربها كيف سيكون حاله لمده 3 سنوات وهو يقال له الصلاه يا بني الصلاه يا بني ترغيبا وترهيبا وحثا وتشجيعا اذا بلغ العاشره لو طبقت هذه الاحكام على ابنائنا كم عدد المتخلفين المتمردين بعد هذه السنوات الثلاث اظن ان الذين لا يصلون سيصيرون نشازا في المجتمع يعدون على الاصابع لا بد ايها الاخوه من الصراحه مع انفسنا وعدم التهرب من المسؤوليه والاعتراف بالاخطاء كم عدد الاباء والامهات الذين يطبقون هذا الحديث اننا يا عباد الله مهما بدانا من مشاريع تنمويه لتنميه الاسلام في القلوب ولزرع الخير في النفوس ومهما اعددنا من برامج لانتشال الامه مما هي فيه اذا لم تكن الصلاه هي اول خطوه لن تفلح هذه الامه ان ترك الصلاه بهذا الشكل وبهذه الطريقه لم يكن معروفا في عهد الاوائل لم يتصوروا ابدا ولا حتى في اقوالهم الفقهيه ان تكون هناك في بعض المجتمعات رده شبه جماعيه عن الصلاه ما يتصور ايها الاخوه ولو بحثنا في كتب الفقه لا نجد الا قليلا من المسائل التي تبنى على وجود مسلم في مجتمع اسلامي لا يصلي وكم عدد هؤلاء اليوم كم عدد هؤلاء كم عدد المصلين يا عباد الله كم عدد الذين يصلون الفجر في وقتها وكثيرا منهم يتعمدون اخراج الصلاه عن وقتها نعم يتعمدون لا يريد ان يقوم من النوم لان الصلاه ليست في المرتبه الاولى من الاهميه بالنسبه له اي خير يرجع ايها الاخوه من امه لا تقيم لهذه الصلاه الشعيره العظيمه وزنا كل الاعمال التي جاء بها الشرع لو تركها الانسان فهو تحت مشئه الله ان شاء غفر له ما ان شاء عذب الا الصلاه من تركها فهو كافر وهذه النصوص الشرعيه بين ايدينا عباد الله ان شرع الله حكيم ولو تاملت اخى المسلم في هذا الحديث مروا ابنائكم بالصلاه لسبع لو تاملت في هذا الحديث لوجدت لو انه علاج ناجع لمشكله تهاون الشباب في الصلاه فما بالك بشاب صغير اعتاد خلال ثلاث السنوات على الصلاه امرا وحثا وتشجيعا ومحاكاه لوالده ومرافقه له احيانا الى المسجد ستصير الصلاه جزءا من حياته سيصير المسجد بيته الثاني ان بعض المسلمين اليوم يضرب ابنه نعم لكن على ماذا على امور تافهة امور دنيوية وربما كان الابن في بعض الاحيان هو الذي على الحق فاين الذين يضربون على الصلاه ضرب المشتق ضرب المحب ضرب العطوف الذي يضرب ليؤدب لا ليتشفع يضرب لا ليرضي غضبه بل ليبين لهذا الطفل وهذا الغلام انه يخاف على هذا الجسد من النار ان من العجب ان نرى بعض الاباء والامهات يجاهدان اعظم المجاهده لايقاظ الاولاد للمدارس اما الصلاه فهم لا زالوا صغارا عند والديهن في الشتاء يخافون عليهم من البرد وفي الصيف يقولون الليل قصير ولم يناموا وهم يعلمون انهم يسهرون على محرمات فيا ترى اين عقل المسلم كيف يخاف على ابنه البرد والحر ولا يخاف عليه من نار جهنم والله تعالى يقول قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى كما هو واقع كثير من المسلمين مع الأسف وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة عباد الله إن أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم أيها الإخوة في لا بد أن نعلم أن في الحرص على إقامة أبنائنا للصلاة فوائد عظيمة جدا منها براءه الذمه امام الله والخروج من هذه الدنيا سالمين غير مضيعين للامانه يقول الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى من كان عنده صغير مملوك او يتيم او ولد فلم يامره بالصلاه فانه يعاقب الكبير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 احتسب الاجر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه فكيف اذا كان هذا التابع هو ولدك استشعار ان الابن في حفظ الله سبحانه وتعالى كثيرا منا يخاف على ابنه يخاف عليه ويتابعه خوفا عليه من حوادث السيارات وخوفا عليه من رفقه السوء ومن المخدرات هذا كله امر حسن لكن اين انت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمه الله من صلى الفجر فهو في ذمه الله اذا حرصت عليه وقام وصلى معك الفجر فهو في ذمه الله اترك حتى لو قبض الله روحه فقد قبض روحه وهو في ذمته وهل انت ارحم من رب العالمين سبحانه وتعالى ومن الفوائد ايضا انقاذ الابن من الكفر والنفاق لان الصغير بعد ايام او اسابيع او اشهر سيبلغ واذا بلغ جرى عليه القلم وصار مكلفا مثله مثلك هل تظنون ايها الاخوه ان يوم البلوغ او اسبوع البلوغ انه سيتغير الطفل ويقبل من كنت تقول له صلي لا الصلاه ايها الاخوه ليست فعلا واحدا يسقط بمره واحده الصلاه خمس مرات في اليوم اذا ما اعتاد عليها الانسان وصارت جزءا من حياته يقبل عليها بمحبه وشغف لا يقبل عليها ليزيحها عنه كما يفعل كثيرا من المسلمين حالهم اراحنا منها ليس اراحنا بها كثيرا من المسلمين يا جيل الصلاه يشعر ان همنا على راسه يريد ازاحته ليست هذه هي الصلاه التي تنفع ليست هي الصلاه التي قال الله عنها ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي التي تقام لا تؤدى والله تعالى قال واقم الصلاه ولم يقل ادها في الصلاه امرها ايها الاخوه اخطر مما نتصور واخطر مما نصنع في واقعنا العملي لا بد ان تستشعر اخ المسلم انك وانت تمارس هذا الامر والنهيه والمتابعه انك تنقذ هذا الجسد الذي هو من احب الناس اليك ان تنقذه من الكفر عياذا بالله او من النفاق ومن صفات المنافقين التثاقل عن الصلاه وكم يعجز اليوم بعض الاباء يعجز مع ابنائه وكل فرض من الفروض اذا اراد ان يخرج له مكث عشر دقائق او ربع ساعه ليقول لهم صل الصلاة, الصلاه وهو ماجور ان شاء الله لكن ماذا لو كان هذا وهم صغار فلم يبلغوا ال20 ونحوها الا وهم قد صاروا من اهل المساجد ومن الفوائد ايضا نفع الاولاد لابائهم وامهاتهم بعد الممات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 الذي لا يصلي ايها الاخوه هل سيدعو اصلا متى سيدعو الشاب الذي لا يعرف الصلاه متى سيتذكر اباه وامه اللذين ماتوا فضلا عن ان يكون دعاؤه مستجاب او غير مستجاب كثير من الاباء والامهات يشتكون من اولادهم عقوقا وتمردا وعدم طاعه ورفع صوت وهم في شكوى دائمه من اوضاع بعض ابنائهم وعند التامل تجد ان هؤلاء الابناء ليسوا من اهل الصلاح فمتى ظهرت الشكوى ظهرت الشكوى لما تمرد الابن او تمردت البنت على طاعه والديها في امور دنيويه فالاب اضطر ان ياتي بسائق لان ابنائه لا يخدمونه والام كذلك احتاجت الى الناس لان بناتها لا يخدمونها عند ذلك غضبوا اما ان ينظر في سبب هذا التمرد فهو امر ليس بذبال عند كثيرين ولو تامل هؤلاء لوجدوا ايها الاخوه ان سبب هذا التمرد هو عدم الارتباط بالله سبحانه وتعالى هذا الشاب وهذه البنت اذا لم يكن هناك رابط بينهم وبين رب العزه سبحانه وتعالى يخافونه منه قبل اي احد لن يقوموا بحق والديهم ان الرقيب الذاتي هو اعظم ما يضبط لنا الامور حتى الفوضويه التي يعيشها كثير من مجتمعات المسلمين علاجها الدين علاجها الارتباط بالله سبحانه وتعالى بل لا ابالغ ان الهمجيه التي يعيشها كثير من المجتمعات العربيه خاصه وابن خلدون رحمه الله ذكر عباره صحيحه قال ان العرب الاصل فيهم انهم همج ولا يصلحهم الا الدين وهذه العباره مع ما فيها من القسوه لكنها صحيحه ذكرها بن خلدون وقد صدق يقول العرب همجيتهم لا يصلحها إلا الدين بدليل أن كثيرا من من يزعمون الديمقراطية اليوم من العرب هم أبعد ما يكونون عن هذه الديمقراطية مع أن الديمقراطية لا تمتل الإسلام بالصلة فالإسلام خير من الديمقراطية وهو يحقق من المكاسب والإصلاحات ما يظن أصحاب الديمقراطيات أن الديمقراطية تشتمل عليه ومع ذلك الديمقراطيه بالنسبه الى الانظمه الاخرى هي ارحم من غيرها لكن مع ذلك كثيرا من العرب الذين يدعون الديمقراطيه لم يستطيعوا تطبيقها لانهم همج لا يصلحهم الا الدين ولا تستغربوا ايها الاخوه من العباره وشدتها فان الله تعالى يقول ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الغرب ايضا فيه همجيه لكن على كل حال نحن لا نريد ان ندخل في هذه القضيه الان الذي نريد بيانه ان هذه الفوضى التي يعيشها كثير من المسلمين لا يضبطها يا عباد الله الا الدين لا يضبطها الا الرقيب الذاتي لا يضبطها الا الارتباط بالله سبحانه وتعالى ومن ذلك امر الاولاد الشكوى منهم وانهم فعلوا وفعلوا وفعلوا ماذا قدمت لهم ماذا ترجو من ابنك وانت لم تقدم له شيئا هل ربيته على الاسلام هل علمته من قدوته هل كنت انت قدوه له ولذلك ايها الاخوه اقول ما اسهل الكلام ولكن ما اصعب التطبيق ازمتنا اليوم ازمه تطبيق اكثر منها ازمه معرفه ولذا فلا بد من التنبيه على امور تتعلق بحث الابناء على الصلاه حتى نخرج بفائده لا نريد كلاما نظريا لا نريد هز رؤوس نريد ان نعمل نريد ان نخرج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 ألم تسمع قول ربك وأمر أهلك بالصلاه واصبر اصبر عليها وفعل اصبر اكثر تاثيرا من فعل واصبر واصبر عليها لا بد ايها الاخوه من سياسه النفس الطويل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 وربما جاهدوا ان يجعلوا بيوتهم خاليه من كثير من الملهيات التي تصد عن الصلاه ولكن ابنائهم يتفلتون من بين ايديهم السبب في الغالب انشغال الاباء والامر الثاني هناك حواجز نفسيه في الغالب بين الاب وابنه منها على سبيل المثال الفارق كبير في السن منها احيانا الاحترام الشديد بعض الأبناء احترامه الشديد لأبيه وهيبة الأب بالنسبة له تكون حاجزا نفسيا بعض الآباء لم يدرسوا لم يدرسوا بعض الوسائل المعينة على فهم نفسيات الشباب الصغار وكيف يتلطف معهم وكيف يدخل معهم في بعض المواضيع فهو لا يحسن هذه الأشياء ويكتفي بالاحترام العام هذا لا يكفي لابد من وجود أشخاص يدخلون إلى نفسية هذا الشاب بعض الآباء وفقهم الله يظنون أن صلاحهم هم يكفي لأن يصلح أولادهم لا كيف سيصلحون وأنت لا تجلس معه إلا على الأكل ويأكل باستحياء أمامك وأمامك لن ترى منه ولن تسمع منه إلا كل خير لكن ماذا إذا خلى أكثر وقته هو خالا إما مع نفسه وإلا في المدرسة وماذا سيسمع في المدرسة حتى لو حاولت أن تضبط ابنك ضبطا جيدا في البيت لن تستطيع في المدرسة هالمدرسه فيها فصول وفيها طلاب ياتي هذا من هنا وهذا من هنا هذا من بيت فلان وهذا من بيت فلان لا تستطيع ضبط المساله الحل ايها الاخوه لا بد من زج هؤلاء الاولاد في الاوساط التربويه الشبابيه كالمراكز الصيفيه التي يقيمها اهل الخير والصلاح هؤلاء المحتسبون هؤلاء الدعاه الى الله اساتذه لكنهم دعاه نعم المدرسون الذين يحتسبون الاجر يحرمون انفسهم في الصيف من السفر ونحوه كلهم من اجل ابنائنا هل ياخذون اموالا على هذا لا والله بل يدفعون من اموالهم من اجل ابني وابنتك يا اخي فلماذا لا ادفع ابني دفعا الى هؤلاء حلقات التحفيظ المكتبات في المساجد الانشطه الطلابيه في المدارس والجامعات هذه التي باذن الله تحفظ الابناء لان الشاب يخرج اشياء كثيره امام اصدقائه واساتذته لا يستطيع اخراجها امام ابيه وامه يذهب معهم سفر الى مكه والى غيرها يتعلم الرجوله ويتعلم الاخلاق ويكتسب الفضائل هذا هو الحل واترك عنك وسواس الشيطان بعض الاباء عنده وسوسه فيخاف بعض الذين اصيبوا بالوسوسه وخوفه هذا لن يزيده ولن يزيد ابنه الا بعدا عن الله سبحانه وتعالى لان الانسان ضعيف بنفسه مجتمع ايها الاخوه فيه تيارات جارفه من الفساد الخلقي وغير الخلقي والفكري اكتفي بانني اصلي فقط امام ابني واقول له فقط صلي هذا لا يكفي لا بد ان اخذ بيده الى كل مجتمع يسوقه الى الجنه سوقا باذن الله سبحانه وتعالى خامسا يحسن بنا ان نستخدم الحوافز المشجعه على الصلاه ماديه ومعنويه النواحي الماديه ك المال والجوائز والمعنويه ك المدح والثناء والذكر الحسن امام بعض الاقارب حقق له بعض الرغبات المباحه قد يطلب منك شيئا مباحا حققه له لكن اربط هذا التحقيق بالاستقامه على الصلاه مع الاسف اكثر الناس اليوم يربطون تحقيق مطالب ابنائهم بالنجاح او بالمعدل سبحان الله بعض الابناء يبذلوا جهدا لكن ما يستطيع ان ياتي بمعدل معين ومع ذلك يغضب عليه ولا تحقق مطالبه لا قل له إذا انضبطت على الصلاة فيما فيها الفجر فأبشر بكل خير هذا من أعظم الحوافز سادسا أكثروا أيها المسلمون أكثروا من الدعاء لأبنائكم فإن دعوة الوالد لولده مستجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوة الوالد لولده هذا شأن الأبناء وهذا همهم الى ان يموت والانسان يهتم بهم ولكن الذي يسلك طريق الانبياء والصالحين في تربيه الابناء فانه سيرتاح في حياته وبعدما مات وهذا نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربي اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي واخيرا لا بد ايها الاخوه من التعاون بيننا جميعا في هذا الباب يستشير المسلم من يثق به ان كان عنده مشكله مع ابنائه ويتعاون الاب مع الام ويعقدان جلسات مشاوره وعلاج لهذه الظاهره يتصل الاب العاقل بالمدرسين الذين يعرف فيهم الصلاح ممن يدرسون ابنائه يزور المدرسه يتصل بكل احد له طريق الى قلب ابنه اذا ايها الاخوه هذه الظاهره اعني اهمال الصلاه لا بد لنا جميعا ان نتعاون لحلها او على الاقل لتخفيفها وعلينا جميعا ان نتذكر يوم العرض على الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واتى الله بعمل صالح واتى الله باداء للامانه